يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خلضه يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تغصرون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 فَكِيدَ نَبِيٌّ مَّا تَأْخُذُهُمْ رَبُّهُمْ وَقَافُ رَبِّهِمْ عَذَابَ رَجِيمٍ <تصفيق> <تصفيق> كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَسُقْنَاكُمْ بِحُورٍ النعين